معشر المصلين تابعنا بألم شديد في الأيام الماضية ما صنعه العدو الباطني الرافضي الحوفي في إرساله صاروخا إلى بيت الله الحرام أهؤلاء مسلمون بل إن أعداء الإسلام ما تجرأوا على مثل هذا وهم يعلمون ما صنع الله بأبرهة وجنده عندما حبس الله الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لكن الله جل وعلا كشف معتقد هؤلاء فمعتقدهم هو هدمها وتاريخهم يشهد بذلك فتفجيراتهم في الحرم واستهدافهم للحجاج على مر التاريخ منذ عهد القرامطة إلى تاريخنا المعاصر شاهد عليهم فتاريخهم ملئ بالمؤامرات على بيت الله الحرام والأحداث التي يشيب لهولها الولدان والتي عجت بها كتب التاريخ لتعلم الأجيال ماذا فعل الرافضة المجرمون وماذا تركوا في نفوس بنيهم من حقد دفين على الدين والإسلام الصحيح المتمثل في أهل السنة والجماعة والسنة وأهلها قال ابن كثير رحمه الله وصل الحجاج إلى مكة سالمين فما شعروا إلا بالقرمطي وهم من غلات الروافض الإمامية فما شعروا إلا وقد خرج عليهم في جماعته يوم التروية فقتل الناس في رحاب مكة وشعابها وفي جوف الكعبة وجلس أميرهم على باب الكعبة والرجال تسرع حوله حوله في المسجد الحرام في الشهر الحرام في يوم الترويه الذي هو من أشرف الأيام وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا فكان الناس يفرون فيتعلقون باستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنده عنهم شيئا ويطوفون فيقتلون في الطواف ثم أمر أميرهم أن تدفن القتلى ببئر زمزم وفي المسجد الحرام ثم قلع الحجر الأسود وعاد إلى بلاده وقد الحد هذا اللعين في المسجد الحرام الحادا لم يسبقه إليه أحد وسيجازيه على ذلك الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كانوا كفارا زنادقه وقد كانوا ممالئين للفاطمين انتهى كلامه رحمه الله ولو قدروا لهدموا الكعبة وذبحوا أهل مكة لأن ذلك من صميم عقائدهم ومن أساسات دينهم ومن رواياتهم في ذلك أنهم قالوا إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وفي نص آخر عندهم أنهم قالوا في المهدي يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف فهذه نواياهم السيئة في قريش وفي الحرم وفي رواياتهم أن قائمهم يهدم الكعبة وينقل الحجر الأسود إلى مسجدهم في الكوفة هذه عقيدتهم عباد الله هذه عقيدتهم في الكعبة والبيت الحرام والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ولكن الله جل وعلا قيض لابارهه هذا العصر دولة مباركة وجنودا بواسل وعيونا ساهرة جنود قد نذروا انفسهم للذود عن بيته وحرماته فانبروا مدافعين عن بيته الحرام وقبلة المسلمين ودوت مدافعهم لترد صواريخ المعتدي الاثيم وتفجرها بالجو قبل وصولها لغايتها وتحقيقها لهدفها وهذا بفضل الله وحوله وقوته وطوله فجعلوا صواريخ أبارياته العصر بفضل الله وقوته كالعصف المأكول ألا فسلمت تلك السواعد الفتية وبوركت تلك الأنفس الأبية وحفظ الله هذه الوجوه المتوضئه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله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 معشر الاخوه إن هذه الأحداث وغيرها من تسلق الفرق المعادية لأهل السنة والجماعة من روافض وغلاة الصوفية والعقلانيين من العلمانيين وغلاة الليبراليين والمدعومين من قوى الكفر والإلحاد لتؤكد لنا بجلا بجلا أن المسألة حرب على أهل السنة فقط نعم فقط وأن هذه الطوائف كلها متفقة جميعا على إبادة أهل السنة وعلى بلدانهم وهزيمتهم وقد أثبت التاريخ أن الاستعمار ما استطاع الوصول إلى البلاد الإسلامية إلا من بوابة الفرق المعادية لأهل السنة والجماعة من خلال غلاة التصوف والروافض، حتى قال أحد كبار الفرنسيين حينما استعمروا بلدا اسلاميا قال لولا موقف الطريقه التيجانيه المتعاطف لكان استقرار الفرنسيين في البلاد المفتتحه حديثا أصعب بكثير مما كان بل انهم يقفون امام كل من قاوم المستعمر ووقف في طريقه ونحن نرى عباد الله نرى اخواننا في سوريا والموصل يسكنون الصحاري والحفر فرارا بدينهم من الروافض والخوارج ومن وقف معهم إنها حرب على أهل السنة فقط لقد رأينا الروافض وما يسمى بالحشد الشعبي كيف أظهر بغضه وعداوته لأهل السنة كما فعل الداعش تماما بأهل السنة كلهم متفقون ومجتمعون ومتحالفون على هذا وإن اختلفت اسماءهم قبل أيام قبل أيام تكلم كبير الدواعش وكلبهم يهدد بلادنا بالاسم وترك دولة الرفض وترك النصيرية وترك بلاد الكفر أنحتاج بعدها إلى دليل معشر الاخوه بعد هذا لندرك تماما الإدراك أن هذه الدولة المباركة هي حامية لواء أهل السنة وأنها وقفت أمام كثير من مخططاتهم بالمحافل الدولية وبالقوة العسكرية وبالقوة الاقتصادية وأن أهل السنة في كل مكان في كل مكان علقوا الامال عليها بعد الله عز وجل وأنهم يتمنون أن يكونوا فيها ليحافظوا عليها ويفدوها بأموالهم ودمائهم فلقد تكشفت النوايا وظهرت فيوم قانون لابتزازنا ماليا ويوم قانون لمهادنة من يرمينا بالصواريخ في كل وقت ويخطط لتدميرنا وهدم كعبتنا ويوم مطالبات بالتنازل عن منهجنا وعقيدتنا وأخلاقنا فلنكن عباد الله فلنكن على قدر المسؤولية بالتكاتف والاجتماع وعدم السماع لكل ناعق فلقد أثبتت الأحداث أن الاعتصام بحبل الله جميعا والوقوف مع ولي الأمر وجماعة المسلمين هو العصمة من الفتنة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة لما سأله عن زمن الفتنة قال له صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ثم ايقنوا عباد الله ايقنوا بحفظ الله لهذه البلاد ما دمنا متمسكين بمنهج أهل السنة والجماعة الذين آمنوا, الذين آمنوا. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالتحدي الحقيقي هو مع أنفسنا نعم هو مع أنفسنا في الحفاظ على هذا المنهج الوسطي المعتدل منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هذا المنهج الذي بسببه أفاض الله علينا من الخيرات والقوة والتأثير على شعوب العالم أجمع فأعظم مكتسب لنا وقبل كل شيء هو هذه العقيدة هو هذه العقيدة الصحيحة وهذا المنهج المعتدل ولا يمكن المحافظة عليه إلا بالحفاظ على هذا الكيان فالعدو متربص ومتحفز ولقد سمعنا عباد الله سمعنا كثيرا رسائل صوتية من الناصحين من شعوب دول مجاورة وبعيدة من عوام ومن علماء يحذروننا من الاختلاف ويحذروننا من الأعداء نسأل الله جل وعلا أن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وأخلاقها وقيادتها وعلماءها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ثم صلوا وسل